لابد أن أهمس في آذانكم أن أخانا الشيخ الفاضل الشيخ حسن الكتاني استدعاه حزب الأصالة فلبت دعوة على أنه كان رأيي لا يذهب فشاء الله عز وجل أن وصل إلى مطار قرطاج كالعادة تعامل معه هناك الضباط معاملة قانونية بأنه هو ممنوع جاءهم إذن من وزارة داخلية اللي لا يدخل لا يدخل فاتصل بعض المشايخ ب لطفي زيتون فقال سيدخل فلما ذهب الإخوة إلى المطار جاءهم بعض الضباط وأخبروهم أنه عندنا العكس أن وزير الداخلية طلب منا أن لا نسمح للشيخ حسن بالدخول فسبحان الله النهضة يظهر أنها تحكم في الإسم فقط ليس لهم إلا السك السكة ليس لهم إلا السكة والدعاء طبعا الدعاء لعلها عليهم أو لهم وأيضا كنا ننتظر من النهضة أن تنصر الإخوة فإذا بها هي تفلح في شيء واحد أو فنحت في شيء واحد هو بسجن الإخوة والآن العشرات منهم مضرب عن الطعام وبعضهم نقل إلى المستشفى في حالة مزرية في حالة مزرية وسبحان الله ما أدري كيف يخطبون ود العلمانيين هؤلاء النهضة يخطبون ود العلمانيين والشيوعيين والاستئصاريين ويطعنون في الإخوة حتى ان جريدة الفجر تمولها النهضة تكفر الإخوة يا سبحان الله يتهمون الغير بالتكفير وإذا بهم يكفرون وإذا بهم يكفرون كنا ننتظر من النهضة وهذه النهيضة أن نصدق أن يصدق المخبر الخبر فإذا به الله المستعان وكنا ننتظر من حماس أن يكون حماسها مع الدين ومع أهل الدين فإذا بها انقلبت على أهل الدين وتقتل أهل الدين وتسجن أهل الدين وكنا ننتظر أيضا من النهضة أن تكون نهضتها مع الإسلاميين والمسلمين فإذا بها نهضت ولكن ضد الإسلام وضد المسلمين تقتل وتسجن وإلى الآن قتل عدة إخوة وسجن المئات من الإخوة لسواد عيون أمريكا وما أدري كيف يكون هؤلاء أذيالاً لغيرهم والعرب نصرهم الله عندما كانوا أسياداً ولما أصبحوا أذيالاً رجعوا إلى المؤخرة أكرمكم الله فكما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن الله نصر نصرنا بماذا بالإسلام وأعزنا الله بالإسلام فإذا تركنا الإسلام ورجعنا إلى ذلتنا كما كنا فنحن كذلك فإذن الله المستعان الله المستعان فعلى كل نستأنف إن شاء الله درسنا الرابع ونستأنف درسنا الرابع والخمسين في القواعد الفقهية البارحة تحدثنا على بعض أسباب الفرقة وقلنا هذا, هذا الباب تحتاجه الأمة في زماننا لأن الخلافات والشقاقات والنزاعات ناشئة على هذا ولذلك اتصالات غالباً ما تكون حول أسباب الفرقة بين الزوجين وذكرنا أن هناك آراء كثيرة ولكن هذه الآراء كلها تدور على, ما على رأيين الرأي الأول رأي الظاهرية ونصر الشوكان وسلك مسلكهما صديق حسن قالوا لا يطلقها سواء كانت معيبة قبل الدخول أو بعد الدخول أي كان العيب كان برصاً أو كان رتقاً أو كان قرناً أو كان جذرياً أو كان أو رائحة فم أو إلى غير ذلك فقالوا لا يلتفتوا إلى ماذا؟ لا يلتفت إلى مدعة الزوجة أو مدعة الزوج ولا تطلق عليه لا بإذن حاكم أو, أو عالم أو نائم الحاكم بل الأمر في يديه هو حتى ولو ادعت أنه لم يضاجع وهذا فيه تعسير وتضييق ولذلك لا يوافق مقاصد الشريعة الإسلامية وذكرنا أدلة ذلك والقول الثاني جواز الفرقه لماذا بسبب العيوب وهو قول الجمهور وحتى قال بعضهم لم نعلم خلافا في ذلك الا خلافا غير معتبر وذكروا خلاف الظاهريه والشوكاني وصديق حسن خان صديق حسن خان على كل ذكرنا قصة المرأة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا بأنها ضعيفة لعيلة ثلاثة يعني للتراب في السند والتراب في المثل وأيضا لوجود راو ضعيف جدا اتفق المحدثون على ضعفه اتفق المحدثون على ضعفه ثم أيضا ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفر من المجذوم فرارك من الأسد كما ذكرنا أيضا آيات قرآنية عامة تدل على التيسير وليس على التأسير وبينا على أن الزواج ينبغي أن يكون مبنيا على الرحمة والمودة ولا يمكن أن يتم هذا إلا بالطراضي والاتفاق وأن الزوج سكن ولا يمكن أن تكون سكنا وهي مليئة بالعيوب الظاهرة والخفية بل ورد العكس, ورد العكس أنه يطلقها ثم اليوم إن شاء الله نتابع الحديث حول نفسي العنوان وهي أسباب الفرقة, أسباب الفرقة. والبارحة ذكرنا بعض النصوص مرفوعة واليوم سندكر إن شاء الله بعض ما ورد عن الأئمة الأربعة أو عن الخلفاء الراشدين عن الخلفاء الراشدين. وأنتم تعلمون حديث العرباض بن سارية وفيه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت من القلوب وذرفت من العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد في رواية حمشي فإنه من يعيش منكم فصير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عبدوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار في رواية أخرى الشاهد عندنا عليكم بسنتي بينا ما ورد في وسنّة الخلفاء الراشدين ما هي سنّة الخلفاء الراشدين اختلف فيها العلماء منهم من قال خلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر نقطة النهاية أبو بكر وعمر واستدلوا بأحاديث من الضعيف ومن هذا الصحيح اقتدوا باللذين من بعد اقتدوا بهذين يعني اقتدوا باللذين من بعد حديث وإن كان فيه مقل لكن لو طرق لو طرق اقتدوا بهذين هذا ضعيف ضعيف ولكن ليس شديد الضعف وقال أيضا هذاني السمع والبصر هذا ضعيف فقالوا المراد بالخلفاء الراشدين هذا قول أول منهم أبو بكر وعمر القول الثاني, القول الثاني قالوا هم أبو بكر وعمر, وعمر وعثمان فقط وعثمان وذكروا آثار ماذا آثار ابن عمر الذي أورده البخاري, أو رواه البخاري. يعني قال ان ابن عمر كنا يعني والنبي صلى حي بين أظهرنا والصحابة متوافرون فكنا نقول في المخايرة وفي التخيير والبفادلة أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت ثم نسكت وهذا يكون يكاد يكون إجماعا هذا القول يش القول الثاني القول الثالث هم الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هذا بعد ذلك تلقته الأمة واتفقت عليه على إن, أن الأئمة الأربعة والخلفاء وأن الخلفاء الراشدين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والشيعة قالوا وزاد بعضهم قبل الشيعة زاد بعضهم عمر ابن عبد, عبد العزيز يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر ابن عبد العزيز هؤلاء هم العدل وبعضهم بدل عمر ابن عبد العزيز زادا سيدنا معاوية رضي الله عنه فهي كان من الملوك العادلين من الملوك العادلين وإم تعنى فيه الشيعة وأزلام الشيعة وأذنام الشيعة وعقاربهم معروفة هم ما تركوا أحدا لا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا ولاية لهم إلا بالبراءة فلا يمكن أن تكون وليا لعلي إلا إذا تبرأت بأبي بكر وعمر وعثمان من أبي بكر وعمر وعثمان ولذلك يلعنونهم ويقنطون بذلك ويقول اللهم العن صنمي قريش وجبتيهما وتاغوطيهما يعنون ماذا ومن كانت ابنته تحتهم منهم من أبو بكر وعمر ولهم أدلة كثيرة لا تساوي بزقة ولهم نصوص من وحي إبليس كلها تكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وناساً معدودين على رؤوس الأصابع اليد الواحدة على رؤوس الأصابع اليد الواحدة فلذلك لا نشك في كفر الرافضة علمائها لا نشك في كفر علمائها ولكن عوامهم لهم حكم الطائفة يعني لهم, لهم اسم الإسلام لهم حكم الطائفة ولكن لا يعينون لهم حكم الطائفة نثبت لهم الإسلام لأن هؤلاء عوام وهؤلاء بشر على وزن بقر وهؤلاء كما قال الله ولنعام خلقها لكم فهؤلاء يعني ضللوا فعلى الصحيح أن التقليد التقليد في التوحيد جائز وإلا قل لي بالله عليكم العام كيف يعرف التوحيد بالتفصيل المعروف والدقيق هذا لا يقول به إلا بعض علماء الحجاز والصحيح أنه لا بد من ماذا؟ من العذري ولا بد من التقريب في التوحيد كما بينا في أحد كتبنا وسينشط إن شاء الله المهم الشاهد حتى لا نبعد النجعة الروافض قالوا الخلفاء الراشدون هم الحسن والحسين علي والحسن والحسين وقول بأنه الحسن وعالي وقول بأنه علي والحسين وقول بأنه الاثنى عشرية هم الاثنى عشرية بدءا بعالي إلى المهدي المنتظر الذي دخل في السرداب واخذ المصحف وفر وداخل والآن ينتظرناه أغبياء والله لو كان إلى زماننا ولذلك من يقرأ كتاب أخبار الحمق والمغفلين يجد هناك إشارة إليهم يجد هناك إشارة إليهم وهو محمد الحسن العسكري مع أن هذا الحسن العسكري مات وهو شاب لم يتزوج ما أدري هل خلق وولد له مولود وهو داخل القبر أم ماذا؟ ولذلك غانب الرافضاء أبناء زينة الرافضاء أبناء زينة. لماذا؟ لأن عندهم المتعة والمتعة حرام بل عندهم أن من يتمتع, أن من يتمتع لا إيمان له وعلى أن المتعة من دين الرافضاء أحفاد المجوس وأحفاد اليهود وهم من يقتل الآن إخواننا في سوريا بل أحدهم قال يتقرب إلى الله بقتلهم وهو من آياتهم ولعناتهم وحزب الشيطان وإلا من باب ماذا؟ من باب الأضاد حزب الله يستعمل في حزب إبليس حزب الله الله حزب الشيطان نصر اللات, اللات حسن نصر اللات وليس نصر الله فهؤلاء يتبجحون بأن قتالهم هناك جهاد وأن الإمام معهم ولذلك يدعون لهم وأن الرسول صلص راض بذلك ويبارك ماذا؟ يبارك قتالهم وجهادهم وأن المعصوم يبارك قتالهم وجهادهم المهم على كلهم فقالوا الاثنى عشرية داخل في ماذا؟ في الخلفاء الراشدي إذن في القول بأنهم أبو بكرين وعمر القول بأنهم الثلاثة القول بأنهم أربعة القول بأنهم الخمسة اختلفوا من هم من أدخل معاوية رضي الله عنه ومن من أدخل عمر بن عبد العزيز ومن هم قال الحسن والحسين ومن هم قال الحسن وعلي ومن هم قال علي والحسين ومن هم قال الاثنى عشرية على كل لكن أهل السنة والجماعة ماذا فعلوا في كتب العقيدة؟ بأنهم بأبو بكرين وعمر وعثمان وعلي وعلى هذا كتب ماذا كتب السنة وكتب العقيدة ونحن نترضى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من غير استثناء رضي الله عنهم جميعا إلا من ثبت نفاقه باليقين وبالدليل الصحيح فهذا شيء آخر ولذلك من نعم الله علينا أن المنافق لم يروي حديثا أن المنافق لم يثبت أنه روى حديثا وهذه نعمة وكيف لا وقد تكفل الله عز وجل بحفظ ذكره وحفظ دينه والذكر يشمل القرآن والسنة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ بخلاف باقي الكتب أوكل الله حفظها لعلمائها فقال بما استحفظ من كتاب الله بما استحفظ من كتاب الله فالشاهد عندنا أن في كتب السنة الآن بأن الخلفاء هم هؤلاء الأربعة هؤلاء الأربعة ولسيما وكتب السنة لو كانت الآن تكتب لكتبت أشياء استجدت وحدثت وإلا أنتم تعلمون أنهم كتبوا الدعاء مع الصلاطين وكتبوا كتبوا أيضا المسعى الخفين هي ليست من عقيدة في شيء ليست من عقيدة في شيء ولكن قيل هذا من باب ماذا؟ من باب أن المبتدع آنذانك كان ينكرون المسح على الخفين حتى قال إبراهيم النغعي من ترك المسحة للخفين رغبة عنه رغبة عنه فهو شيطان فهو شيطان كما تكلموا على أشياء لا علاقة لها بالعقيدة بيّنوها لماذا؟ كما قالوا في مسألة مسمى الإيمان قالوا جنس العمل قالوا جنس العمل وقالوا بأن الأعمال شرط صحة منه شرط صحة ومنه شرط كمال هذا كله لم يكن معروفا عند السلف ولكن لما حدثت بدع فقالوا هذا من باب, ماذا؟ من باب المقابلة والمقارنة ورد البدع كما قالوا استوى بذاته سبحانه وتعالى للرد على ماذا؟ على المبتدعة مع أن نفظة بذاته لم تكن معروفة إنما قيلت لماذا؟ لتبيين وتوضيح هذه المسألة التي ينكرها المبتدعة كذلك قالوا في مسألة الخلفاء قالوا هم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي هؤلاء افضل اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه بعد ماذا بعد بعد النبي بعد النبي صلى الله عليه النبي اولا ثم ابو بكر ثم بعده عمر ثم بعده عثمان ثم بعده علي رضي الله عنهم ثم بعد ذلك وقع خلاف بين هل العشر المبشرون بالجنه وهل الذين بايعوا تحت الشجرة؟ وهل وهل إلى آخر المهم الشاهد عندنا ناخذ من هؤلاء إذا علمنا أن الخلفاء الراشدين هم الأربعة نأخذ أقوال عمر أمير المؤمنين رضي الله عنهم في مسألة ماذا؟ في مسألة أسباب الفرقة فلنأخذ اليوم بعد أن نذكر بعض الآثار مسألة العنة مسألة العنة ومسألة العنة لا يخفاكم أن كثير من الفقهاء لا يجيز الصلاة خلف إمام خلف إمام ذي عنة ذي عنة وخلف الأقفل خلف الأقفل كذلك لا يجيز الصلاة خلفه وخلف أيضا الأبخر خلف الأبخر وهذا أيضا لا يمتفت إلى هذا لأن هذا فقه فقه جامد. هذا فقل لا يلتفت إليه يقولون بأن العنين لا يصلى خلفه وأن ابن الزنا لا يصلى خلفه وأن العبد لا يصلى خلفه هذا غير صحيح إذا كان صالحا وإذا كان حاملا لكتاب الله عز وجل وكان أقرأنا فهو أحق بالإمامة حتى ولو كان ابن الزنا لأن ما جريمته هو ولذلك ورد على أن الثالث في النار هذا إذا اتبع سنتهم أما الرجل صالح عالم حامل لكتاب الله والرجل أعلمنا أقرامنا أفهمنا للسنة فهو الذي يقدم كذلك العنين هو الذي يقدم كذلك الأطفل هو الذي يقدم ثم العنين ما فائدة العنين لماذا لا, لا دخل لماذا للعنين في مسألة ما دخل العنين في مسألة الإمامة هل نصل خلفه أم نزوجه إذن هذه كارثة ولذلك الصحيح نذكر بعض ما قال العلماء في مسألة العنة وما يتعلق بالأحكام ولذلك اتفقوا على أن أبو بكر وعمر عثمان اتفقوا على سنة من السنة يعمل بها من غير خلاف ولذلك إذا اتفقوا على شيء يعمل به وأنتم تعلمون أنهم طالوا لماذا قلنا هؤلاء الأربعة؟ قالوا إذا اتفقوا على سنة هم أربعة اتفقوا على سنة هل يعملوا بها أم لا يعملوا بها؟ الجواب يعملوا بها لكن إذا قال أبو بكر قول وقال عمر خلافه أو قال عثمان خلافه أو قال علي خلافه هل يجب العمل بها أم لا؟ لا يجب العمل بها ولا يعمل بها أبدا بل حقيقة ما فيه أم يكون الأمر في سعة أن يكون الأمر في سعة كما قال العلماء قال فيكون الأمر في سعة ولذلك يقول شيء الإسلام نتينية في هؤلاء وفي غيرهم اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة فإذا اتفقوا هؤلاء الاربعه فيكون اتفاقهم حجه قاطعه حجه قاطعه ولذلك عندما يتفق ابو بكر وعمر وعثمان وعلي على مساله لا تجد لهم مخالفا في الغالب في غالب الاحوال لذلك اذا اتفقوا على شيء فاتفاقهم سن على ما رجحه كثير من العلماء وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم بسن عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الخلفاء الراشدين هل سنتهم كسنة النبي قال كثير من العلماء إن لم تكن مثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتكاد إذا اتفقوا لكن بشرط أن يتفق الأربعة بشرط أن يتفق الأربعة لكن إذا اختلفوا فهناك حكم آخر بعد ذلك فلنأخذ من هؤلاء مثلا امير المؤمنين فلنأخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر الخطاب معلوم أنه كان خلاف ما قرره الظاهرية وسلك مسلكهم الشوكاني وصديق حسن خان كان يجوز الفسخ يجوز الفسخ فسخ المكاح بسبب العيوب مهما كانت كان يجوز الفسخ بسبب العيوب مهما كانت قبل وبعد قبل وبعد يعني سواء كانت ظاهرة أو باطنة سواء كانت صغيرة أو كبيرة مهما كانت جلدية أو تتعلق بالعورة أو بالروائح أو بالبرص كلها كان يرى الفسغ فيها بسبب هذه العيون قبل وبعد قبل الدخول أو بعد الدخول قبل الدخول أو بعد الدخول ولذلك قال لنا ولو يعني إذا شئنا نذكر في هذا آثار كثيرة ومن يقرأ منكم كتاب سنن البيهقي الكبير يجد فيه آثار كثيرة ومن يقرأ سنان سعيد ابن منصور يجد فيه أيضا آثار كثيرة ومن يقرأ المصنفات مصنف عبد الرزاق من يقرأ المصنف عبد الرزاق مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة خذوا مثلا أنه ثبت بأن عمر رضي الله عنه قال أي ممرأة ولاحظوا وانظروا إلى كلانه أي ممرأة تزوجت أي ممرأة تزوجت برجل وبه جنون جنون لاحظ أو جذان برجل به جنون يعني زوجت برجل به جنون أو جذان أو برس أو برس جنون جذان برس فدخل بها فاطلع على ذلك فلو مهرها بمسسه إياها فلو مهرها بمسسه إياها طيب إذن هو طلع على العيوب طلع على العيوب لكن مسها ضاجعها إذن ماذا يفعل يدفع صداق المثل ولكن صداق المثل عليه أم على الولي قالوا الراجح قال صداق المثل على الولي ولذلك قال وعلى الولي الصداق وعلى الولي الصداق بما دلس به غيره بما دلس به غيره يعني بما دلس على غيره بما دلس على غيره إذن هو دخل بها هو وجد بها هذه العيوب التي ذكرنا من جنون وجذام وبرص ثم مسها ثم مسها عليه ماذا؟ عليه مهرها وعلى الولي الصداق لسبب ماذا بسبب ما دلس لما دلس ع... عليه به غيره يعني بما دلس به غيره يعني دلس على غيره فلذلك يدفع الصداق حتى لا يعيد هذه الكرة مع أحد وفي مصنف ابن أبي شيبة رضي الله عنه ورحمة الله أئمتنا جميعا أن عمر بن الخطاب أتجل العنين لاحظوا هذه أيضا مهمة أتجل العنين سنة أتجل العنين سنة والعنين تعرفونه طبعا هو من لا يستطيع المضاجعة لماذا؟ لصغر آلته لصغر آلته فلذلك قالوا العنين يؤجل أخذا بماذا؟ بقول عمر فقال عمر رضي الله عنه بأن كما قال ابن أبي شيبة بأن عمر رضي الله تعالى عنه ماذا فعل؟ أجل العنين سنة فإن استطاعها وإلا فرق بينهما فإن استطاعها وإلا فرق بينهما يعني إذا أتاها واستطاع فبها ونعمة وإلا فرق بينهما يفرق ماذا؟ بينهما طبعا هل لها المهر أم لا الجواب قال ولها المهر كاملا ولها المهر كاملا وعليها العدة وعليها العدة ومعلوم أن العنين وقالوا بأن من له ذكر صغير جدا حتى قالوا كالقفلي او اصغر قد يلد قد يلد فلذلك اذا ادعت ذلك فننظر ماذا قال العلماء وقالت بانه لا يستطيع فقال عمر الاخطاب رضي الله عنه يؤجل سنة فإن استطاعها فذيها ونعمت وإلا فرق بينهما ولكن يدفع لها المهرة كامل كاملا وعليها ماذا عليها العدة ومرة واحد كما يقول سليمان بن يصار أن صندر تزوج امرأة لما تزوجها وهو خصي وهو خصي فكانوا يفعلون هذا مع العبيد فقال له عمر أعلمتها هل أخبرتها أعلمتها هذا أسلوب الاستفهام أأخبرتها أأعلمتها بأنك مخصي قال لا مخصي الخصي وقطع البيضاتين أأعلمتها قال لا قال أعلمها ثم خيرها أعلمها ثم خيرها أما الظاهرية فقالوا لا لا يعلمها ولا يخيرها ولا يطلقها بل ثبت أن عمر, أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رفع إليه خصي تزوج امرأة ولم يعلمها فماذا فعل سيدنا عمر فرق بينهما. فرق بينهما قالوا يا أمير المؤمنين هذا خصي وتزوج امرأة ولم يخبرها بذلك فقال إذن يفرق بينهما ففرق بينهما وعطاها صداق المثل وعطاها صداق المثل وطبعا صداق المثل هذا الرجوع فيه إلى العرف الرجوع فيه العرف كما سيأتنا إن شاء الله والعادة والعادة محكمة والعادة محكمة وقد أجل عمر مجنونا سنة أجل مجنونا سنة يعني رجل تزوج امرأة وكان مجنون ولكنهم لم يخبروها لم يخبروها هذا إذا لم يخبروها ولما دخل بها علمت بأنه مجنون تطلب الطلاق ولها ذلك لكن إذا بقيت معه ثم رفعت أمرها بعد ذلك الى الحاكم أو إلى السلطان فيؤجلها سنة إذا كان لا يؤذيها إذا كان لا يؤذيها أما إذا كان يؤذيها فشيء آخر فسيدنا عمر أجل مجنونا سنة أجل مجنونا سنة أعطاه الأجل سنة قال فإن فاق وإلا فرق بينه وبين مرأته فإن فاق وإلا فرق بينه وبين مرأته يعني إذا فاق المجنون إذا فاق تبقى الزوجة في عصمته لكنه إذا لم يفق بعد سنة يفرق بينهما يفرق بينهما هذا ما ورد على ماذا؟ على عمر ابن خطاب رضي الله تعالى عنه بل يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن سيدنا عمر بعث رجلاً على بعض السقايا فتزوج امرأة وكان عقيما تزوج امرأة وكان عقيما ويعلم انه لا يريد فلا يجوز للرجل هذا من التدليس لا يجوز للرجل وهو يعلم انه عقيم لا يريد لا يجوز له ان يخطب امرأة ويخفي هذا العيب بل لا بد أن يبين لها أنه عقيم وأنه لا يلد, وأنه لا يلد. كذلك المرأة لا بد أن تخبر من يتقدم لها بأنها لا تلد وكيف يعرف ذلك أو تعرف أيضا ذلك وذلك لأسباب تلبية حدثت لهما فعلموا إما بقصد أو بدون قصد أنهم أو أنه عقيم أو أنها عقيمة أنا تقدم رجل للزواج بها تقول له بأدني عقيمة لابد ماذا أن تبين له فلذلك سيدنا عمر لما أرسل ناسا وكان معهم رجل فكان عقيما تزوج امرأة فبلغ الخبر عمر رضي الله عنه فقال له أعلمت أنك عقيم شوف سبحان الله أعلمتها يعني أخبرتها بأنك عقيم قال لا قال لا فماذا فعل سيدنا عمر قال فانطلق فأعلمها ثم خيرها فانطلق فأعلمها ثم خيرها هناك رواية على أنه ذهب وخيرها فاختارت الرجل, فاختارت الرجل. وهناك رواية أيضا أنها وقعت مع شخص آخر تشبه كسة عمر مع هذا الرجل أنه كان عقيماً وتزوج امرأة ولم يخبرها فلما سأل خشي أن يكون قد ظلمها سأل فقال له من سأله أعلمها ثم خيرها أعلمها ثم خيرها فلما أعلمها قالت الطلاق اختارت الطلاق وكثير من الناس الآن إذا وجد امرأة عقيماً يتزوج عليها أو يطلقها والبعض الآخر يذهب إلى ماذا؟ يذهب إلى الطبيب فإذا وجد أنه عقيم يخفي ذلك على زوجته وإذا علم أن الزوج عقيم أن الزوج عقيم ماذا يفعل؟ يتزوج عليها هذا أمر يعني محتمل مش مشكلة لكن المشكل أنه يؤذيها لتجعله يتزوج عليها أو هناك طريقة أخرى تستعمل أنه يتعامل معها بمعاملة سيئة ويطلع منها أن تأذن له وللأسف لأن الآن قوانين يعني ما شيء معنى أن الزوجة ستعطي الإذن لا هذا غير موجود في القوانين إنما الموجود الإشعار والإخبار يشعرها ويخبرها وطبعا هذا يعني غير والد في الشعر غير وارد في الشرعة المهم على كل بالجملة أن الرجل ينبغي أن يبين بأن فلان عقيم السلام عليكم وينبغي أيضا أن يبين بأن المرأة عقيمة بأن المرأة عقيمة ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه إذا تزوج الرجل المرأة إذا تزوج الرجل المرأة وبها جنون لاحظوا هذه الأسباب التي قال العلماء تطلق بها المرأة أو الرجل إذا تزوج الرجل المرأة وبها جنون أو جذان أو برس أو كرن فإن كان إذا تزوج الرجل المرأة وبها جنون أو جذار أو برس أو قرن فإن كان دخل بها فلها الصداق بمسه إياها وهو له على ماذا؟ على الولي وهو له على الولي المهم باختصار سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ماذا فعل؟ كان يرى التفرق أو الفرق بين الزوجين لأسباب العيوب آل جميع العيوب وكان إذا جاءه رجل وأخبره بأنه أخفى عيبا على زوجته ماذا كان يقول له أعلمها ثم خيرها أعلمها ثم خيرها وقلنا العيوب ستأتي كثيرة جدا العيوب كثيرة للأسف إما الجنون وإما الجذام وإما البرص وإما القرن ولذلك الآن ولذلك الآن يعني القرن غالب ما يكون لأصحاب النساء مذ... المصريات أو الشرقيات أو شيء من هذا القبيل فلذلك يشرع لهم هذا الختان يشرع لهم الختان هذه قامت به قيامة بعض العلماء من أجازة ذلك وبعضهم من منع مع أنه كانت سنة معروفة سنة معروفة وكانت امرأة في المدينة خصي سري هذا وكان يأمرها النبي ساسم أن لا تبالغ وقال لا أنهيك فقط المهم الشاهد عندنا حتى لا تقطع لها شعوتها الشاهد عندنا أن المرأة إذا كان فيها هذا العيب فللرجل الحق أن يطلقها ويدفع صداقة مثلها صداقة مثل كما يقول صداقة مثل ما معنى الصداقة مثل يعني امرأة مثلها في البلد بكم تتزوج مثلا في العرف بكذا وكذا إذن يعطيها صداق المثل سويحباتها لو تزوجنا كم صداق واحدة منهم عشرة الاف درهم مثل خمسلاف درهم مثل الفين درهم مثل ها؟ فيعطى لها صداق المثل لأن العرف العرف يصبح كالشرط إلا طبعا المعروف المشروط شرطا المعروف عرفا كالمشروط شرطة المعروف عرفا كالمشروط شرطا وكذلك يقولون على أن العرف والعادة محكمة وهذه ستأتينا إن شاء الله قاعدة ونتكلم على هذه المسألة إذن هذا ما قاله سيدنا عمر رضي الله عنه ثم أيضا نأخذ الثاني وهو سيدنا علي سيدنا علي وسبحان الله هذا من المسائل التي ينبغي أن تتنبه لها أن الأحكام الفقهية غالبا ما كان يتوسع فيها سيدنا عمر وسيدنا عبد لأن الخليفة الأول أبو بكر رضي الله عنه اشتغل بماذا؟ بمحاربة المرتدين المرتدين من مانع الزكاة وغيره وسيدنا عمر رضي الله عنه له أحكام كثيرة وبل أقضية كثيرة وفتاوى كثيرة ولهذا يوجد كتاب مجلد أقضية عمر أقضية عمر ويوجد أيضا موسوعة عمر ويوجد أيضا موسوعة علي موسوعة علي يعني حتى سيدنا أبو بكرين وحتى سيدنا عثمان لهم فتاوى ولهم أقضية ولكن الذي انتشر كثيرا وكانت لهم أقضية كثيرة هم بالدرجة الأولى سيدنا عمر ثم بالدرجة الثانية سيدنا علي رضي الله تعالى عنهما وعنهم جميعا قضية ولا أبا حسن أي نعم. حتى كان أبو بكر الصديق يقول معضلة ولا أبا الحسن لها وكانوا يقولون الأئمة الكبار معضلة, معضلة ولا أبا الحسن لها أو يقولون معضلة ولا درة عمر لها ولا درة عمر لها درة يعني الصوت الذي كان يضرب به مش دره. دره هكذا يعني كان عنده صوت يؤدب بها به به به الناس فقال قال يقولون معضله ولا ابل حسن لها ولا ذره عبر رضي الله عنهم جميعا يقول سيدنا علي رضي الله عنه علي لو فتاوى في المساله يقول لا ترد النساء إلا من العيوب الأربع لا ترد النساء إلا من العيوب الأربع ماذا يعني بقوله لا ترد النساء يعني معنى أنه يفارقها ويطلقها إلا من العيوب الأربع يعني هي لا ترد ولكن ترد إذا كان فيها عيوب أربعة فسئل ما هي قال الجنون والجذام والبرص والداء في الفرج الجنون والجذام والبرص والداء في طبعا الفرج طبعا الداء بالفرج اما الرائحه الكريهه واما القرن وإما القرن هذه العيوب التي ترد بها النساء عند امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. علي, علي, علي الله وحتى عمر حتى عمر نفسه إلا أن عمر لم يقل دا الفرش قار القرن. القرن فإذن هم اتفقوا على هذه الأربعة لا ترد النساء إلا من العيوب الأربعة ما هي الجنون والجذام والبرس والداء في الفرش فإن دخل بها هكذا يقول سيدنا علي فإن دخل بها كانت امرأته ولها المهر بما استحل من فرجها ولها المهر بما استحل من فرجها ثم يقول وهو أي الزوج إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها هو مخير هو مخير إذا أراد أن يصبر معها فهو مأجور إن شاء الله فهو مأجور وهو شاء أمسكها وإن شاء طلقها إذا شاء أمسكها فله ذلك وإن شاء طلقها وإن شاء طلقها ومرة قال يرد من القرن هذا من العيوب التي ترد بها النساء يرد من ماذا؟ يرد من القرن عالي نعم يرد من القرن والجذان والجنون والبرص والبرص فإن دخل بها فعليه المهر فإن دخل بها فعليه المهر ثم يقول إن شاء طلقها وإن شاء لم يطلقها إن شاء طلقها وإن شاء لم يُطلِّقها طيب هذا متى؟ إن دخر بها لكن إن لم يدخل بها إن لم يدخل بها وإن لم يدخل بها فُرِّقَ بينهما هكذا يقول وإن لم يدخل بها فُرِّقَ بينهما وإن لم يدخل بها فُرِّقَ بينهما أما إذا دخل بها إن شاء طلقها وإن شاء لم يطلقها لكن إن لم يدخل بها شم الحكم؟ الحكم فرق بينه معها هل تأخذ المهر؟ طبعا نعم إذا إذا لا لا تأخذ المهر إذا لم يدخل بها تأخذ المهر إذا دخل بها أما إذا لم يدخل بها لا بالعكس يعني غرر به ودلس عليه دلس عليه صاحب التدليس حتى مثلا اذا كان لا نصف المهر سيدفعه صاحب الذي دلس عليه بل تزوج رجل امراه تزوج رجل امراه فوجدته مال وجدت المراه خصيا وجدت المرأة وجدته كيف خصيد وهي لا تعلم فلو كانت تعلم لكان حكم آخر لكن هي لا تعلم فماذا فعل رفع أمرهما لعلي رضي الله عنه فماذا فعل فرق بينهما رفع أمرها أمره لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ففرق بينهما فلذلك لما قيل له يا أمير المؤمنين تزوجني هذا وهو خصيء ولم أكن أعلم فسأله فقال نعم ففرق بينهما رضي الله تعالى عنه بل تزوج رجل امرأة وكان عنينا فكرهته, فكرهته فرفعت أمرها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فماذا فعل ففرق بينهما ففرق سيدنا عري بينهما بل قال سيدنا علي كما قال عمر سيدنا عمر قال يؤجل العنين سنة يؤجل العنين سنة فإن استطاعها وإلا فرق بينهما هكذا قال سيدنا عمر كذلك سيدنا علي قال يؤجل العنين سنة فإن أصابها وإلا فهي أحق بنفسها وإلا فهي أحق بنفسها وهذه من المسائل التي يتكلم فيها الفقهاء يقولون على أن المرأة قد يكون الطلاق في يدها قد يكون الطلاق في يدها في بعض الأحيان ولاحظ قد لأن قد يكون قد هنا دخلت على الفعل مضارع وإذا دخلت على المضارع تفيد التقليل في غير كلام الله ورسوله فهي تفيد التقرير حقق بقدمع مضي ومع مضارع قلل في الغالب اسمع فلذلك قال عمر رضي الله عنه وقال علي نفس ما قال سيدنا عمر رضي الله عنه معاه. سبحان الله مصادفة في الحكم عجيبة فقال العنين يؤجل سنة تعطى له فرصة سنة فإن أصابها وإلا فرق بينهما وإلا فرق بينهما لكن سيدنا علي قال إن أصاب أصابها وإلا فلها ماذا؟ فهي أحق بنفسها فلها الحق أن تطلق نفسها كما إذا اشترت في أول العقد قال لها إذا تزوجت غيركي فالعصمة في يدك فهنا تطلق نفسها إذا شاءت تطلق نفسها وهذا أمر معروف جدا هذا أمر معروف عند, ماذا؟ عند الفقهاء أنهم يقولون ماذا يقولون؟ يقولون المرأة قد يكون الطلاق في يدها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق الطلاق في يد الرجل وليس في يد المرأة بل ولا في يد القاضي ولا في القاضي كما فعلوا الآن القوانين ما يسمى عندهم بمدونة الأسرة جعلوا الطلاق في يد القاضي بل جعلوا الطلاق بالطراض بينهم فيعيش الرجل في نكد والمرأة في نكد على الطلاق هو الحل الأفضل لهما والشرع لا يأتي إلا بحكمة ولا يأتي إلا لمصلحة وبمصلحة فلماذا جعل الطلاق في يدي سكير عربيد فاسق مجرم لا يعرف دين الله عز وجل ثم هذه كارثة وهؤلاء يستدلون وقل قال رسول الله أبغض الحلال إلى الله الطلاق هذا غير صحيح هذا ما هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ليس صحيح بل الطلاق هو الدواء الطلاق هو الدواء وقد يكون الطلاق في بعض الأحيان من أفضل وأعظم الأدوية لأنها سيفتح الله عليها بزوج آخر وهو أيضا سيفتح الله عليه بزوجة أخرى هذه مسائل يعلمها الشرع وما يعلم ذلك إلا الله فالله عز وجل هو الخبير بماذا؟ بما يصبح لنا ألا يعلم وهو اللطيف الخبير وكأننا نستدرك عن الله عز وجل والله لا ينسى حتى نستدرك عليه وما كان ربك نسية لا يضل ربي ولا ينسى فلذلك قال يؤجل سنة يؤجل سنة ثم بعد ذلك إن أصابها فبها ونعمت وإلا خيرت الأمر في ماذا؟ في يدها فلذلك يقول فقاء كما سبق أنبينا إنه قد يكون حكم الرجل في يد المرأة وقد يكون حكم المرأة في يد الرجل مثل عدة من خصائص المرأة ولكن قد يصبح الرجل يحتاج إلى عدة الرجل يحتاج إلى عدة الجواب نعم الرجل تزوج أربعا وطلق واحدة طلاقا بائنا بيننا الصغرى وأراب أن يتزوج أخرى نقول له لا تحتاج إلى عدة وفي الحقيقة المرأة تحتاج إلى عدة هذه لا زالت في عصمتك وإلا إذا عقدت على أخرى فتكون قد تزوجت خمسة وهذا لا يجوز هذا خاص بالأبية وأيضا إذا تزوج امرأة وطلقها ثم أراد أن يتزوج أختها نقول له لا لا تجمع بين أختين تحتاج إلى عدة إذا تزوج امرأة وطلقها وأراد أن يتزوج عمتها أو خالتها نقول له لا تحتاج إلى عدة تحتاج إلى عدة وهكذا يقال بأن هذه أحكام من خصائص النساء ولكن قد تنتقل إلى الرجل كذلك نقول في ماذا في الطلاق ما يقال في ماذا احكام تختص النساء واحكام تختص الرجال وطبعا النساء شقائق الرجال في الحكم الا في المستثنيه الا في المستثنيه ولذلك قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه لرجل تزوج امراه بها جذام واخر تزوج امراه بها جنون واخر تزوج امراه بها برص فقال له هل دخلت بها قال نعم قال لها صداق المثل لها صداق المثل ثم الصداق على الولي الذي دلس عليك الذي دلس عليك وقال إن لم يدخل بها ماذا يكون الحكم إن لم يدخل بها فرق بينهما لكن ان كان قد دخل بها فهي امرأته إن شاء طلقها وإن شاء أمسك وهذا الشعبي والشعب كان أيضا يضرب المثل في فتاويه ويضرب المثل في أقضيته ويضرب به المثل في أحكامه وعلمه مع أنه رجل أمي رجل أمي إمام من الأئمة حتى كان يقول ما وضعت سوادا في بيار ما وضعت سوادا في بيار لأنه كان لا يكتب ولا يقرأ بل ولا ينحو ومع ذلك كان إماما من الأئمة الكبار وكانت أحكامه يضرب بها الأمثال بل حتى كان إذا سئل أسئلة غبية وكان ذكيا يقال كان يضرب به المثال حتى في ذكائه عندما يسأل يعلم هل الرجل فعلا يسأل سؤال متعلم ومتفهم أم يسأل سؤال ممتحن ومتعنت فمرة جاءه رجل وكان يكره أيضا الفقه الجامد المخالف للسنة كان إذا سئل سؤالا فينظر وفي بعض الأحيان يجير إجابة فيها نوع استهزاء أنتم تعلمون أن الرجل لما سأله قال له الرجل حج وأحرم بالقرار هل يجوز له أن يحك شعره؟ قال نعم قال":{"مقدار ماذا؟" "قال مقدار ان يظهر العظم مقدار هل يجوز ان يحك جسمه قال نعم قال مقدار ماذا؟ قال مقدار ان يظهر العظم قال باي هما يبدا انتم تعلمون طريقه الفقهاء قالوا يبدا بالخصر ثم السبابه ثم البنصر ثم الوسطى عاد الابهام هذه ما ادري شريعه صعبه باليت شريعة مصنع على اليد فلما سئل بأيهما يحك فأخرج رجله وقال بهذا أشار لإبهام الرجل قال بهذا يحك بهذا يحك بهذا ويشمع هذا الأعمش أيضا في, في بعض الأسئلة كان يستهزئ ويستهزئ بمن يستهزئ بمن يسأل هذه الأسئلة الأسئلة في بعض الأحيان يرادوا بها ما ضرب الإسلام دون أن يشعر الإنسان فقال لو مرة جاء يسأله والأعمش كان معه زوجته فقال أيكم الأعمش هو وزوجته ليس هناك ثالث الأعمش وزوجته فجاء السائل فقال أيكم الأعمش فقال له الأعمش هذه وأشار إلى زوجته هذه هي الأعمش هذا الشعبي إمام من الأئمة من الأئمة العراق حتى إن أحدهم سأله الإبليس كانت له زوجة فقال له ذاك عرس لم أحضره ذاك عرس لم أحضره فقال سبحان الله يقال عليك إنك إمام من أئمة العراق وإذا بك لا تعرف هذا قال اسمع قرأت قوله تعالى أفتتخذون هو ذريته وأولياء من دوني فعلمت أن الذري لا تكون إلا بالزوجة فعلمت أن الذري لا تكون إلا بالزوجة يعني هذا الشعبي رحمه الله تعالى سئله أيضا في الرجل الذي يجد امرأته برصاء فيها برص يجد امرأته برصاء أو مجنونة أو مجذومة اسمعوا الحكم للشعبي لتعرفوا مدى قيمة هذا الرجل ومدى علمه الرصيل قالوا له يا شعبي الرجل يتزوج امرأة ويجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة أو ذات قرن أو ذات قرن ماذا يصنع فقال إن دخل بها فلها مهرها إن دخل بها فلها مهرها وإن علم قبل الدخول إن شاء أمسك وإن شاء فارق بغير طلعاق إن شاء أمسك شاء فارق بغير طلاق قال العلماء فلنأخذ هذه الكلمة وإن شاء فارق بغير طلاق هناك الفرق بين قوله فارق وقول غيره طلق الجواب هناك فرق هناك فرق وهذا الفرق يترتب عليه شيء نعم ماذا يترتب عليه الحكم الحكم هم أن الرجل فارق امرأته لكونها مجنونة. لكونها مجنونة لكن سبحان الله فاقت فاقت يردها إذا كان في داخل عدة يردها داخل عدة هل تحسب عليه طلقة أم لا تحسب؟ الجواب لا تحسب عليه طلقة لأنه فارقها ولم يطلقها لأنه فارقها ولم يطلقها وما يقال في المجنون يقال في المجذوم وما يقال في المجذوم يقال في البرصاء وما يقال في البرصاء يقال في ماذا؟ في صاحبة الرائحة الكرهة إما من فمها وإما من عورتها إلى آخر المهم هذه من الأسباب أو بعض الأسباب التي ذكرها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فلنأخذ مسألة تأجيل العنين أو نترك الحديث في مسألة تأجيل العنين تأجيل العنين ومسألة تأجيل تأجيل أو تعجيل تأجيل هو ليس تعجيل تأجيل العنين العنين والقول بأنه لا تجوز الصلاة خلف العنين قول لا يلتفت إليه غراء غراء من القول والقول بأنه ينظر فيه إذا كان حتى اشترط بعضهم أن يكون الإمام جميلاً وأن يكون كذا وأن يكون كذا يعني سبحان الله كأننا نبحث, نبحث على زوج لمرأة ولا نبحث على إمام يصلي بالناس بل حتى بالغ بعضهم وقال نسأل على أهو عنين أو غير عنين سبحان الله الرجل إذا أراد أن يصلي بنا نسأله أنت عنين أم لا فإذا هذا فق لا يلتفت إليه نقف هنا في مسألة تأجيل العنين وننظر الإخوة في الغرفة هل لهم أسئلة ونجيب عنها إن شاء الله باختصار نعم لا نعم تفضل إن شاء الله شيخنا برك الله فيك هل يجوز شراء العاب للأطفال في عاشراء في عاشراء طبعا الجواب لا يجوز لا يجوز لماذا؟ لأن عاشراء اتخذها أناس بأنهم يفرحون فيها وهم النواصب واتخذها اخرون بأنهم للأطراح وليس للأفرح البعض اتخذها للأطراح والبعض للأفرح الروافر يبكون ويضربونها أنفسهم لأنهم هم من كان السبب في قتل الحسين وأهل السنة يصومون يوم عاشرة للصيام هل يعتبر هل يعتبر تشريع مسألة, مسألة إذن الزوجة لزوجها قبل نكاحن الأخرى في مدونة الأسراء من الاستدراك على الشريعة لا أولا ليس هناك إذن إنما هو إشعار فقط إنما هو إشعار ما حكم صيام يوم السبت منفردا هذه مسألة سال فيها مداد كثير الشيخ الألباني يقول لا يجوز أبدا حتى ولو وافق عرفا ولو وافق عاشرا بينما شيخنا العثيمين يقول بالجواز يقول بالجواز والصحيح أنه الجواز بإذن الله ومن قال بعدم الجواز فله اجتهاده من جاء مسلوق في الصلاة هل يتقدم الحائط أو ما شابه ذلك بعد انتهاء الإمام من الصلاة لجماعة صلاة الجماعة ليجعله سطرة وما مقدار الخطوات نعم لا بأس لا بأس وما مقدار الخطوات التي يخطوها هذا العلماء قالوا في مسألة العمل الكثير لا يبتل الصلاة على الراجح وهذا إن شاء الله عندي فيه محاضرات في مسألة العمل الكثير أنه لا يبتل الصلاة فقد كان النبي صاصم يصلي وتترق عليه الباب عائشة أو بعض أزواجه فيتقدموا إلى الأمام ويفتحوا الباب وعبد الله عمر رأى شيئا يتحرك فذهب إليه وضربه ثم رجع إلى صلاته دون أن يستدبر القلة ظن أنه حي والنبي صاصم كان يأخذ ابنة ابنته على ماذا على ظهره والنبي صاصم كان يلعب الحسن الحسين على ظهر يعني العمل الكثير إذا كان لمصلحة لا يبتل الصلاة ان شاء الله تعالى نعم هناك ألفاظ غير كلمة الطلاق ويقعوا بها الطلاق. نعم الحقي آلك حبلك على غاربك حبلك على عاتقيك هذه ألفاظ قال, قال بها كثير من الفقراء والصحيح اسمعوني الصحيح ان المالكية يتوسعون إلا في مسألة الصرف والطلاق ولذلك دائما أقول لكم بيتا يقولون مذهبنا أوسع من مكة والعراق إلا في باب الصرف والطلاق حتى قال الإمام مالك يكره إذا أعطاك مئة درهم أن تضعها في الدرج ثم تخرج له الصرف لا يقول هاك وهات وهذا فيه, فيه نوع من التشدد هذا فيه نوع من التشدد مسألة عرفية. مسألة عرفية نعم الصحيح ان الطلاق إذا كان معلقا لا يقع لأنه بدعي لم يكن معلوما الصحيح أن المرأة إذا كانت حائضا وطلقها الرجل على الراجح لا يقع وأيضا الرجل إذا طلق امرأة في طور جامعها في على الراجح لا يقع وإذا قال لها أنت إن ذهبت إلى المدرسة اليوم أو إذا فعلت كذا وكذا أنت طالق هذا معلق لا يقع على الراجح والطلاق الثلاث لا يلزم على الراجح وهكذا الفاظ فلابد أن يصيب محله وأن يكون قاصدا بهذين الشرطين أن يصيب محله يصيب محله وأن يكون قاصدا يعني عامل النية ولا يكون مبتدعا ما حكم الملفقة بلاتي دقيقة شيخنا المنحق المرأة أنت اشترط لا ليس من حقها لكن في الأول من حقها أنت اشترط يعني كتقول لك في الأول وهذا قلت سيأتي إن شاء الله تقول لك شوف أنا اشترط في عقد, عقد الزواج لا تتزوج علي أخرى ثم بعد ذلك هذا الشرط سي سياتي ان شاء الله من قال بانه لا بد من الوفاء ومن قال بان لانه يجعل الطلاق في يدها يقول لها اذا تزوجت عليك ف الطلاق في يدك وانا معلوم كي يعملوا كثير من الناس الان شيخنا كلام الان في المسجد مع اخ او ابن اخ في صحن المسجد الفيش كلام المروءه كلام المراه في المسجد كيف الصلاه صح كلام المرئة في المسجد مع, مع أخ... أخاها مع أخيه ماشي أخاه كلام المرئي مع أخيه في المسجد يعني أقول كلام المرئي مع, مع أخيه يعني جائز لا بأس والصحابة كانوا يتدربون في المسجد فضلا عن الكلام للأسف البارحة وقعت مشكلة عندنا في المسجد يعني ولد صغير لعلك حضرت, حضرت معنا أحضرت معنا لعلا الولد الذي كان يبكي في المسجد والناس يقولون المجهد لم يبنى لهذا وصاروا يذكرون بعض الأحاديث لا أسأل من الصحة قول النبي صاصل جنبوا مساجدكم سبيانكم هذا الحديث من قاله؟ هذا الحديث من قاله؟ بل وللأسف وهذا الذي استدل بهذا الحديث سمعته يقول إن الله لا ينظر إلى الصفة الأعوج فقلت له هذا الحديث هو أعوج ونفسه أعوج وكما يقول أيضا صوت المرأة عورة هذا الصوت هو نفسه عور هذا الحديث هذا هو عورة أعور الصحيح أنه يجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأنه في بعض الأحيان يريد أن يطيل الصلاة فإذا سمع بكاء الطفل إنما يخفف ليفرغ له أمة وطبعا أن الغلام دخل وباله يقول ربما يبول في المسجد يا سبحان الله هو أعرابي العروبي البادية جان البادية أعرابي بالإحيانته دخل المسجد وباله وكان ماذا أراد أن يقطع علي بولا قلب نبي دعوه ولا تزرمه فالصحابة كانوا يأتون بأبنائهم المسجد هذا جائز لا مانع كذلك الكلام لا جائز لا مانع ما حكم الملفقة وماذا تصنع الملفقة إذا كان يوم يأتيها ويوم تطهر تلفق عندما تطهر فتصلي وتصوم ويأتيها زوجها لكن عندما يكون حيث يعتبر حيثا هذا معناه تحسب عدة هل للمجنونة فضل على الفلقاء والله ما على حسن الأذواق ما هو ور... الراجح عندكم في مسألة الطلاق المعلقة إن فعلت كذفاً الطلق انا قلت على أنه لا... لا يلزم وهذا مذهب شيخ الإسلام من تيمية و... ومذهب بالقيم أنه لم يكن معلوما هل يجوش شراء الفاكية في عاشرة الجواز إذا كان يعني إذا كان الإنسان يشترى شيئاً لا من عجل عاشرة إنما وجد رخيصة الثمان فلا بس ما حكم ولكن لا تكون لا يكون عنده اعتقاد ما حكم عادة أكل الفواكه الجافة في عاشرة عند الباء. هذا ما أنزل الله بي من سلطان تخصيص المرأة النساء مع أخيها أو ابن أخيها كيف المرأة النساء مع أخيها أو ابن أخيها السؤال غير واضح بين لي السؤال وبيني لك الجوال ما حكم قيادة المرأة للسيارة المجنونة المجنونة والمجنونة السيارة كيف إذا كنت تسأل وحكم السياقة قيادة المرأة للسيارة فالجواز هي الجواز لأن المرأة كانت في زمن النبي صاصمة كانت تركب على ماذا على الإبيل وكانت تركب على داب لكن يعني لا, لا تخرج بدون محرم لا تسافر بدون محرم لكن داخل البلد لا بأس شيخنا بارك الله فيكم ما قولكم في الاحتكام القوانين الوضعية بخصوص مدولة الأسرة ما طبعا أنت تعلم الحكم لماذا السؤال ولكتاب الوقف مع القوانين الوضعية ومعلوم ما حكمه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون هم الظالمون هذا هو الحكم وأنتم تعلمون أن هناك قوانين الوضعية يعني في بعض الحيان تكون من مثلا. في مسألة السير الأزرق من هذا, هذا, هذا لا بأس هذا لا بأس والله تعالى أعلم وأحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وموعدنا إن شاء الله يوم الثلثاء بعد صلاة الفجر في النحو ثم يوم الثلثاء يوم الأربعاء بعد صلاة الفجر علم النحو وفي المساء قواعد الفقهية ثم يوم الخميس أيضا بعد صلاة الفجر النحو وفي المساء القواعد الفقهية والله تعالى أعلم وأحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته